قال الذين أؤتون العلم إن الخزي اليوم والسوء أعلى الكافرين الذين تتوّفهم الملائكة ظالمي أفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۖ جَنَّاتُ عدل يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ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 وَأَلْزَلْنَا إلَيْكَ الْذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلْنَاسِ مَا نُزْجَلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْ يَقْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حِينٍ لَا يَشْعُرُونَ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 ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَ الله لا تُسْأَلُنَّ عَمَّ تَفْتَرُونَ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 اَيُمْسِكُهُ عَلَيْهِنَّ امْ يَدُ السُّهُو فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ إِن يَحْدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يقدر على عَلَى شَيْئٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمِينَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم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 هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وليُبينَ أنَّ لكم يومَ القيامة ما كُنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمّتَ واحدة ولكن يضلُّ مَن يشاء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 من عمل صالحا من ذكر أو غنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 ما كان آياته والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مُفْتَرِيٌّ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليُثبِّتَ الَّذين آمَنوا وَهُدوا وَبُشْرٍ لِالمُسْلِمِينَ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 يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأن عم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذي لا اختلاف فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون